Sena, je hebt de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 قد تمارس الحكم اليوم أشكال مختلفة، ويمارسها القبائل الذين يخدمون النظام من أجل حل أو من أجل تمزيق صفنا جميعا ومن أجل إذكاء الفتنة وإلقاء الفتنة في مبادنا وإيجاد أجواء صراع. تخدم أجندة الحكومة والعائلة ولا تخدم أجندة الوطن ولا أجندة المواطنين المتواجدين هنا نقل عن بعض التجار واذا كان هذا النقل صحيحا فللأسف هؤلاء التجار يثبتون أنهم يعبرون عن الحكومه ولا يعبرون عن انفسهم بالامس كان هناك لقاء ببعض من ادعوا انهم يمثلون التجار وبينهم شيعيين مصريين وجاءوا بمجموعه بطالن قالوا وادعوا انهم نقلوها من هذا الميدان ومن لسان الشباب de kerel werd mu aan de lokale, de kerel werd mu aan de lokale. De kerel werd mu aan de lokale, de we de lokale, de lokale, de lokale, de lokale, de we de lokale, de lokale, de lokale, de lokale, de lokale, de lokale, de de lokale, de de lokale, de de lokale, de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de Nikash, de nogal, waar een groene en dat hij goed met BID, waar je ook in een ander. Ik kan hem te snel doen, waar ik hem kan, ik hem kan, ik ik ik أنا يجب بأنني خادم لهذا الشعب ولازم خادم هذا الشعب هو هذا الشعب هو هذا الشعب هو هذا الشعب هو هذا الشعب هو هذا الشعب نفسي لأنني دائماً هو نفسي للشعب ولا هذا للنفسي أنا أريد en dan ga ik naar de andere kant. Wanneer je zeven jaar, je kan aan de kast, je moet je naar je kant. Want En ولم نطلب نحن، لكن هناك يد من تصيد وهؤلاء تصيدون من أجل خدمة من كالأجندة التي تريد أن تفرق وتمزق خلصة كما يفعلون الآن من محاولة تحريك الشارع السيني ضد الشارع الشيعي وكأننا نحن نعيش صراع بين السنه وشا وقد أثبتت كل التجارب التاريخية أجلنا كنا إخوةً وإخوة لضان على مر التاريخ والمراحل التاريخية المختلفة ضد الاستعمار البريطاني وضد حتى عائلة كانت هناك مشتركات على مر أيام الهيئة والهيئة الاتحاد كان هناك الصين لجلب الشيحي وقبلها وبعدها في أموى 50 و 38 و 32 يعني أنا ان انا استغرب الان ان تزورون ذلك الان وانه كان ما هناك اجواء سنه وشيعة من اجل إحباط حركتكم المضلله من اجل تفريق وتمزيق الصف الوطني في هذا البلد من اجل اضعاف حركتنا لذلك ان اقول ينبغي ان نكون إذا أشيع أن هذا قبل قليل أيضا خبوا من بعض بأن العودية وقالت بأنه لفظ قبل الحوار وأيضا قبل ما الذي نبعت قبل قالت أنه حزن شمع إذا قبل قلب وينعس ما أحد لحد الآن من المعارضة المعارضة أنه قد قبل الكلام لا شيخ المصاد ولا غيري ولا لا ديل واضح حين تقول العربيه كلاما وحين ينشاع هنا بين بعض لان احنا ضمن الحوار وتخيل الحوار وبدا الحوار فهي مصيبه لا حوار لا حتى يسقط النظام لا حوار لا حوار حتى يسقط النظام لا حوار لا حوار حتى يسقط النظام حتى يسقط المكان يهدم ايضا ان يكون كما هذا المكان في هذا الميدان أن نكون كما كنا على وعي ينبغي أن نستمر هذا الوعي يقولون هذا بحيث لا نقع في يقولون هذا المكان يقولون هذا المكان يقولون هذا المكان ما يضرب المكان يقولون هذا لا يقولون هذا الآن في مرحلة حساسة ومرحلة عامة كما ذكرت قبل قليل من يحد الخيار أن منعطف المنعطة لا يمكن أن نقبل مرة أخرى أن نكون عزيلاً لأفلي نحن يفترض طول نعامل كعليل ويفترض أن نتواجد نهونا من اجل أن تكون نسيادة وتكون الشعفة نسيادة حتى ينعم الوطن باستقرار الحقيقي. هذا التضحيات التي حدثت، وهذا التواجد بالكم الكبير، وخاصة بالشكل السلمي المتحضر، هو تكفير من الفرص على هذا النظام القبلي، لكنه راح يلعب بأوراق أخرى من ضمنها. محاولة بين بعضنا البعض أو يمكن يدخلون إلى حد الخيام بعضهم وهم في الضوء ويشيحون بين الشداد وهمون ما يستطيعون أركض أننا بحاجة إلى هذا الوعي وإن المصيرات من أجل أن نفشل كل هذه المخططات والمحاولات وهذا الواقع إذا كان هاي التجار فعلاً يتجون لنقلوا على الحديث بقصد هذا المعنى فأولا لا يستحقون من قاتلهم فلنقلهم الآن يبدو أن هناك كلام آخر ونقل اسم بعض الأشخاص الذين يقولون أن يكون هنا أني يبدو هذا الكلام صحيح جلسوا معنا وقالوا كلامك وراحوا يقولوا الناس كلام آخر أنا بس هنا بس لخطيرة وقال حتى طويلة كانت بس فقط غرضي أن أؤكّن أقول أيضا كلاما لنقل للا نقل الليلة لا أريد أن نقل هذا الكلام في جنعنا أنني قل على الملكي الإسلامية الإسلامية وأنني واقفت على دخول القرار وأقول لكم في الواحد أنا انا أمس أمام امام الصحفيين وأكرم اليوم أنا مقبض يهدف مدارة محرين ما على المحرين ما على الشعب النظام الشعب يريد اسقاط النظام <تصفيق> الشعب